الحديث السادس والثلاثون عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله به طريقا إلى الجنة وما قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه رواه مسلم بهذا اللفظ العديث سادس وثلاثون والحديث سادس وثلاثون رواها مسلم إمام مسلم يكوّر عن أبي هريرة رطي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي قلين يري من نفس طفك كنفية عن مؤمنين مؤمن حقيصة قربة قربة قربة من قرب الدنيا الدنيا دي كربوين كذا قمت نفس الله ألا كنفية عن حقيصة قربة قربة قربة من قرب يوم القيامة مالين تقيامها كربولين كيدا كان مدعا ومن سترى قفكي أسطرة مسلما قف مسلم ستره الله إله أسطرة في الدنيا, الدنيا بحديدة إيا والآقرة تاقرة بحديدة والله ألي في عون العبد يطنك كالمديس وهذه ما كان العبد يطنك ينتوي في, في عون يقيه ولا الكيس كالمديس مدكسوغان ومن سلاك قفكي قادة ضريقا والضوء دريقات يلتمسوا كل ردنا فيه دريقة ده دهدئة علما علمي سهل الله الله فوضى يلله قبكاس به بسببه بي دريقة سببكي دريقا وضع الله فوضى يلطريقات على الجنة الجنة التقا ومجتمعا ما كل من قوم من قوم في بيت بريك ما كل من من يطي الله إله بريه سكمدع يطلون حالة أقرنا يعني كتاب الله إله كتابكي ويتدارسون حالة اسك اسكو الدرسين يعني اسكو أقرنا بينهم بيحدود اسكواقين ايان إلا ها بي تاسوا بعضهم نزالد وحا كسودت عليهم كركود أساكينة تحسلوني وغشيتم وحا الطباشة الرحمة النحريس وحفتم وحا هريريدة الملائكة الملائك وذكرهم الله إلهي وإنان وحكو خصا في من عند وقت ساحتي ومن بطاق قف كدب لغبهم منك عمله عمل كيسة. لم يسرئ مددك يوبيه قف كاس نسبه نسبك سرواه مسلم يكوري بهذا لفضي لفضي قان أبو هريرة وقو نبيك كوري صلى الله عليه وسلم النبي قلت من نفس قف كيف فايده قف كي كنف يفايده طوصا مأهم حتى خوغا وحوين تنفسك وقف اكسنا وخوغا ايه قدي لغا الدبعيو قف اول اي كبدا جنر نفتو oo xogale gelay in kurbadii oo dhan suuriyo ay ha tuhoga qof abuur salaayee kurbaha ide kurbadi ka dabxiyo waheliya abaalmarinta man qofki ka neefiye ana ka suuriya ammu minul kurbatan kurbo ba min korabi duya adduyada kurbooyinkeeda kamidha kurbooyinka adduun tiray ka batelma koobi karo nafta ya maal ka ya wax badan dadki wax دبات ادونا هايساتا دبات ادونا واخلا قباتي عب السياسه علويا كفد بابدي واه وين مساله كاشكال قش لو ول وسنا مساله يضوع الضيدي لم يذكرن واه وين كربوين كادون كربه ادونا هايساتا كربدي اياب واه وين خوغا نفطي كسو عليدي نفصل الله الهها كفيل عن حديث قربة قرب قربة رسم من قرب يوم القيامة على قيامه كربوين كذا كماك ماركا او قرباء بدون قرب في فيده قرب اخر لغا فيدا له وحنا لوغ سو يهاي الحسنات بعشر امثالها حسنه وتوالا و اويا توالا اويا حتى نخل قرب دي في فيده قرب اخر لغا فيدا هل قرب هل قرب معناه روحي ان اسلعت هي ما هن قرب بدون يا قرب اخر في ميزانك في بدون كو قابطي يا قرب اخر ما kurbadan aaqiro waxay ka badan tahay mid aad uun toban jiibar wa ka badan wayna ka qolays badan marka diba kurbada aad faayideed mid laga heego faayido macnaheedu ma aha in ay labada وهي آتنا ماذا كوين الوقع بالمي ساس الله ومن يسر قفك كفر داية على محصر قف علوس يسر الله عليه الله فرداية في الدنيا والآخرة طف ليس هايست قفك كفر داية قليس هايست وإن كان ذو عسرة فمضيرة إلى ما يسر قليس كاتها استاء أن حاجة ماليات لابد نعو النغوكرة أبي غابا suubayn tallaaba raba waajib iyo sunna isku mid midat samaynayne mid waajib iyo mid sunna haddii deen aad ku leedahay oo sanahay san waajib waxa ku waa inaad ka suugto kuma banana inaad daacwaydo inaad ku dagto midna kuma banana nadan usan haysin wa in kaan usrata fanadiratun ila masar dil leh la qof u leys u saxiib taas waajib achirad na kaleedan waxa kala sunna oo ku banaana in aad ba caafidada wa sunna waxa la waajib ka ajar badan meelaha dhow meelada culimadu sheegaan taasa kamid sunno wechi ka ajar badan ah ina ta suga tawwati achirad na kaleed in aad wahoweyan aad tiraado waxa ku caasiyada iyo dam wa sunna wechi ku maan waay kala sheeganahay in ugu waajib sunna kala waajibka ka ajeerba hadaba qofka aad iskaso hor baxdeen inaad salaam tawaasuna waajib kuuma hada karri diidanad haduu ku salaama inaad karri diidanad waajib ku gust markaa inaad ku bilowdaa waasuna laakin markan abuu kuulayaba hay wasas qoris adaba kule ulaaystano deenka kule labada tariixa ween inaad kasufto yaadu xisba into waafuday wax weyn inaad ka damaanato ka إلهي وين سبحانه وتعالى أدون كي آخرة دنيه سفر دي ومن سترى قف كي آسطرة قف مسلم آن سترى الله إله آسطرة في الدنيا الدنيا دي والآخرة دي آخرة قف مسلم آيرتي سأقف كي أغاده أه إلهي وين سبحانه وتعالى آيرتي سأيو أسطرة الدنيا دي آقرة لكن تاس أكس جيت صلى الله عليه وسلم من تطبع عورة مسلم قف كرها اوراد المسلمي سوجباريو بحثيه قد تنفخ فضي حيلها الهي وناي اوردي سرع رعاء اراو فخي يئسغنا اراو فخي لكن اوراد المسلم كعيب كو اوغاداي وا قريي وحا ويان الهي ونا سبحانه وتعالى ادون كن وا قسرع كن لكن مساله لا سال علم حراذا لو كلا قادا لاد لو كلا قادا waxay tahay قف ونابسن اي اخيار يقان ان حمام تطبق ليسي عاددي سنهاينو مرواخ خومادين توغيت مرواخ خوماتيك غابو كوبايد مدس و مدو واجبكا ان استورتو او اادن قري ان ساجي نو وكاشلايتاي ساجي نو و وكاشلايت مد باس و ان اضريدو استورتو و يمدو واجبتا حداد رح رعدنا mitna wa haytahay qof kaanu iman tuu oo dad iyo ba shar ya balaayo iyo qofsi oo faafina wad ogaatay ka soo kala to waxa diina idda wax ka qabarkartii telefishanka ee in dad sido ayna rasturta ma qofka dadiga ay toox maantu oo aaday istaay oo wada oo faafinay hayla wa و باكش الليل سقي باكخ با حمان marka dacbay leh laakin karo wa munkar joogta haqo kan hamaan taaba waxa ween dabeyo qa ya daga kaas waxa mid iddi suuri kartaa inad u sheegtaa wadiin ee ma isturi faanisha tkutirin qofkan mas'alaha dib u go'f oo eedda aad ku ogaato mas'ala uu ku gafay ay tahay laba loo kala qaado qof asagu wax وبدعو وشركي وفستي دين حمغو فافنا كاس واحا حقو يا هاي إنات مسألة عصروا عضايدو إلا ضباقوا بها ديوبا إنات عضايدو ووواج أصغران هدود داعيكو يا أثمانتي فافا إنات كدكتو ترابا حمانتا نشرطا قف تاسافا في ودي ووواج إنات كدكتو قف عالماء وصنئة المسألة قلت كهو بكادنا عبيبا وعلم سمئة وصنابة يتونيين كيه قاير كافها فينا لكي مثل الله يكون أن مسألكم قفينين مجرون نبي محمد ماهني صلى الله عليه وسلم نبي محمد إنتاني وقفين علم عرام مسألكم قفين كور سكبت دعوه علم أن تجوبي ها إذا أفرتمت هوا دعوه قاير كودة من أن مسألكم قفينين مجرون سأسي وذا بيجرين علم مسألكم قفين سمئة الله باشا يواجركم سيد العلم وبايانيا إن هذا العلم كاسميل وطبيعين wa min diradi si sharftiis meel uga dhicin iyo karamadiisa quluub sabaq muslimiin taqalisooniday ku qadeen adan meel wadhi oo lan yasiirooden liinno wax qiimo ah lahayn adan ka dhigo koow mas'aladiina inad baramix ma la bima caalim ay yiri shub shub hatta abba inay khaba faajisa la khaladaanka way laa'ibu ila baramix qalaaba hayt waxa mas'alada sidaas uu caalim heeriiri rahimahu allah asaga allah naxri لكن المسألة هو أين الضرار في الأواج مرد أعلم يهي سني وانا سيدة أهل العلمي قائل نسكريا ابن القيم وقال إعلام المواقعين كجيغي الكسم على كل حال المسألة سأصلوك لقاعدة في الدونة وشايا سأصلوك لقاعدة والله ألا في عون العبد أطنك كالمدي سواء ما كان العبد أطنك انتو يهي في عون أقيه ولا الكسم دوكالميني قفك انتو أكالميني قف مصلين آه إلهي يا ساقن أكالميني قفك أنت أتاقين يهي قف مسلم إن أتكلمين اسم إله أتكلمين يسبحانه وتعالى والله الله في عون العبد أدونك كلمة دي سواهدي ما كان العبد أدونك إنتو إياهي في عون أقيه ولا الكيس كلمة انت قف مسلم كلمة دي سأتاقين تاوحتار كيسه إله هو إنه يدنها أتاقين أعيش دي ني ماركوحة حقيقات بنها أدوه دادو استعدتوا حماقة كبطين laakin habaat muslimiin tabaneeyo oo istaagto baahiyada ilaaha wax ka qabana marka dantaada maslaxaada adduunida iyo aakhirada ku jirto in aad musliminta wuxuu qabto qof qof muslima wax tarto qof waxa weeyaan دريقا وضع دريقا سو يلتمس وكل رادين فيه دريقا علما دريق علم قبت يمرا دريق وإلم كل رادين وابا اللوبي هو دريق حسي هو أسباب وإلم كل رادين يلي مالو الصفحي مسجدكو آدي مدرساتو آدي مالو علمكو صفحي علمكو حد لغا حد علم الشريعة علم الكتاب والسنة إياوهي اقيت مين يحوي تاسوي تاسوي فكي و استغى ارينتاس او ايمو بالوف وضوم سهل الله الا افذا يلي له به بسببه الطريقه صومريسلبكيس الى الجنه جنبا الى الله وين افذا سبحانه وتعالى الى الله و انا و افذا اصبارت جمله كغلي لها مر كان راد فعلمك لبلبه على كل مسلم علم الا بلبه المن كتاب و ثم و واجب قف قصر المسيم واجب قف وانا طريقه جناده لغت وانا طريقه جناده لغت الى با طريقه جناده من غري من بيوت لا اله غيره ماذا غري غريا الى اله كميد مساجد وهي غريا الله يَتْلُونَ حَالًا أَي اقْرَأْ نَ يَا كِتَابَ اللَّهِ إِلَٰهِي كِتَابِهِ أَمَا سَيَقُوم كَأَنَّهُ يَتْلُو نَ اقْرَأْ نَ كِتَابَ اللَّهِ إِلَٰهِي كِتَابِهِ قُرْآنَ كِتَابِهِ يَتَدَارَسُونَهُ بِسُورَةِ الدَّرْسِ إِنَّ بَيْنَهُمُ الْخُدُودَ وَجَدَلُ كُودَ اقْرَأْ نَ قَبْلَ كُلِّ نَ وَكَبَرَمَ يَا إِلَٰهِي بِسَاجِدِ سَإِسْكُو يَمَادِ مِدْ كَمِضْ أَ مِدَاءَ كِتَابَكَ اللَّهُ اقْرَأْ نَ كُو وَكَانَ وَكَبَرَمَ لَفْدِهِ معنيه الله شرحها وحويان قيبنا وادغاي شيخ قيبنا وق اقينه هدايه تاسوب دعابه الا هدايه ودعابه نزلت marka dad ka hata marata walwal kashaa xaqoobka uu iska faristo kitab ilaahi lugu darsayna quraanka ilaahi lugu fasiraa iska fadhiyo waxa weeyaan inuu isku dego qaybigi su dego ra khaisto ilaahi weena subhanahu wa ta'ala balad ka qaro sidaas ay badan sidaas u badan marka xasilooni iyo deganaan laga helo wal baahar ka iyo islahadka iyo ku tadabro dhageystaa والبهار كي يولوال كي يبلايه ده سردن وكايراني وكايراني وحفة موحانا هريريه ده الملايكة الملايكة ماشا اكتابة إلهي اللقو أقنى ملايكة اسكو قدامي ده ملايكة ايا اسكو قدامي ده اسكو قدامي اسكو قدامي ده معنى هوا اسكو وحريريه ده عيضه ونمي يكمده وذكرهم الله إلهينا بذلك سوق في من دولك عنده أكتصاها ده إلهي وينه سبحانه وتعالى waa weeyin dad kaas oo u sheega malaa'ikta malaa'iktu u sheega oo wuxuu yiraahdaa abdoomadeedii halkaas iskuugu tagen masjidkas kitaabkii Allaah la aqrina intii kale waa dhageysanayay waa ku waacsanaha qiimaha ay leeyihiin ilay akti sawaddii magkale markaas Ilaahay malaa'ikta u sheegay fi man indow malaa'ikta malaa'ikta Ilaahay ugu faana waa dad qiimahoodu gaarsiisan yahay malaa'ikta Ilaahay u sheego dad kaas تي كان اخرينا ومن باطعه فك وديبو ديبو به من كان له عمله عمل كيسه لم يسري به مدته يونسر نفسه ما لك الهه لهرتك ولا حساب تما فبك ايمانك يا عملك صالح او لا هران وميزان كيسه فبابو فالحق له وين الانذرهان كدشاي كبدادي ما عاد قالو كبدادي ها شليل مغو يو هذه عملك bi qabilku wax wayan sikis waxa hore mar haddi amalku xumaado shini ma gooyaa qabil ilaahay aaytiis و الله أعجمي لا نسوه ما عليك يا مننا دمان واسكمت و رقيه ما اسمت أقارا داي أمريكاني هين يداي أفريكاني هين يداي رييرو بهين و هين قبيل النصر هين هين. ده بهم ده بهم ده بهم ده اسكمت أقارا إلا و أولا عجمي يهضي باكستان و داي أفقار و دايهين و دايهين ها عداده همه و همهده ها قدوه ديال واسكمت عربتها كفضل بنا هذا الحديث صحيح عربتها كفضل بنا تلسية تلسية كالله ماها شخصي شخص جينس جينس هذه لولا قفله الا لولا قفكي الالهي لعفسي فضل فضل شخصيه شخص عرفت الوثيقه الفضل فضل و ضمان وحوي عرفت قريش الفضل فضل قريش نحوه الوثيقه الفضل فضل ما فيك صلى الله عليه وسلم ورئ بني هاشم الى ها باتي لكن سيده اصلا في النبي قال ادير كيف ابو له ايمان تو ta kanaar ka lagu shidaayo wey shini waxa weeyaan u batare nasaf taas markaa ay qotoosayda hadii la wayo diin nasaf waxa uu u tarima qureyshaan ahay haashimiyaan ah waxa uu u tarima nabiga adeerkiisana waxa uu u tarima sawbacid waxe ka baxay وليد اسس دا دا عرفنا عيدك نفاق سلفك هو نفاق سلفك هو وانا مبا دي وهدامه ودينت لو لا دغالا عربنا عيدك ادركتا اصلك و هو كسوتيره وا دين لا دغالا او waxay tahay maqsadku arabta loon nafaysina yu ummat da inay luqada carabiga laga hijrodo ah badilkeeda luqada ومبدأ قرآن كما يحجبون لحي لأنك أدوص لقابة قرآن كأخرين فهو قرآن كيف تفهمه؟ هل أنك ما تفهمه؟ هل أنك أحد عربي معايب كوهرين الشرق؟ لكن هذا ما؟ أما عرب ها هذا؟ أما قريش ها هذا؟ أما سبب الهاشم ها هذا؟ ما أريد أن اسمها هذا؟ طفكي أن إيمان يعمل صالحا لأنه وحي وطريده وحي وطريده مصر كماله رواه حديث كان مسلم اياه وري بهذا الاطلاق اللفت لغان وكوري